الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ق النبي but اماه أكبر من لا هو الرحيم الله <تصفيق> انا yes, وادي يا ولد هذا مستغرب والله والله وحده ما الله اللي قلبي يعظم يا عند الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي يا ربنا ما شاء الله على النبي النبي لو عزف امريكا عزف امريكا وراد <تصفيق> الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> کنید یه <تصفيق>